الله الرحمن الرحيم أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أسمعين أما بعد فمنا اشترط لجواب الإجارة أن يكون المؤجد قادرا على تسليل منفعة للمستأجد فلا تجوز إجارة شيء لا يتمكن صاحبه من تمتين المستأذن للمنفعة ولذلك يعتبر العلماء رحمه الله بيع البعير الشارف والعبد الآبط من ضيوع الغرب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلل العلماء ذلك بأنه يدفع الثمن في شيء لا يمكن يستنمه أو لا يضمن استلامه كذلك في الإجارة لا يجوز أن يستعذر شيئا لا يتمكن من منفعته أو لا يستطيع صاحب الملك أن يمكنه من منفعته وقد ذكر الغلماء رحمه الله لذلك أنثلة فيعثم المصنف رحمه الله لذكر شيء من هذا إذن لا تصح الإجارة إلا إذا كانت على منفعة مقدور على تسليمها فإن كانت على منفعة غير مقدور على تسليمها فإنك تقول إن هذا من الغرر وقد نهم نبي صلى الله عليه وسلم من الغرر وقياسا على الضيء كما لا يصح ضيء الشيء الذي لا يمكن تسليمه كذلك لا يجوز ضيء المنفعة التي لا يجوز تسليمها بجامع كون كل من العقبين عقب المعاورة قال رحمه الله تعالى فلا تصفر إجارة الآذق والشارث فلا تصفر فلا تصفر في وهو الذي حرى وهرباً سيباً ولا تجوز إجارة بعير الشارث فالبعير إذا كان شارداً وقال له أؤذرك هذا البعير يوماً بمئة واتفق على إجارته في الغد فإن البعير ربما زود فيحتمل أن يتمكن من أخذه والقبض عليه حتى يتمكن المستأجر من أخذ المنفعة ويحتمل أن لا يتمكن من ذلك فصارت إجارته على هذا الوجه من إجارة الغرض وقد حرم الله ورسوله الغرض لأنه أصل للمال بالباطن وعلى هذا قال لا يجز إجارة البائر الشارع ولا إجارة العدل آبط فلا ضد إذن إذا استأجر شيئا أن يكون مقدورا على منحعته وهذا من العدل لأن الله سبحانه وتعالى حجب للناس حقوقهم وجاءت هذه الشريعة بحجوة الحقوق للعباد فإذا استأجر أخوك المسلم منك شيئا فإنك كما لا ترضى لنفسك أن تدفع مالا في شيء لا تضمنه كذلك ينبغي أن لا ترضى لأخيك المسلم أن يدفع مالا في شيء لا يضمنه ولا يتمكن من أخذ حقه مستفائه من قال رحمه الله واجتماع العين على المنفعة اشترط كذلك اجتماع العين على المنفعة فإذا استأجر حيوانا أو إنسانا أو دارا أو موضعا لمنفعة فلا يمكن أن نحكم بصحة هذه الإجارة إلا إذا كانت في المنفعة المقصودة في الشيء المعجد ومن هنا إذا استأذر زيتا ولا يمكنه أن يسكن فإن المنفعة غير ممكن أن يتوفق إليها المستأجر ومن أنفلة ذلك قالوا السكن وكانت الدار مسؤولة بالجل ونحن ذلك هذا فيه ضرر لا يسقط أن ينتفع فذكر ممن مقدام رحمه الله وغيره من العلم لا تفشح الإجارة لأن النفع لا يتمكن منها وذكر المصنف رحمه الله بذلك أنفلة فقال فقال رحمه الله فلا تفشح إجارة بهيمة زمنة للحمد فلا تفشح إجارة بهيمة زمنة فالبهينة الكبيرة والنريض المرض الذي لا يمكن معه أن تتحمل الحمل لن يمكن إجارتها لحمل الأفقال ولن يمكن إجارتها لحمل الناس فلو أنه قال له أدرني بعيرك أحد به والبعير مريض فإن العين المستعجرة لن يمكن أخذ المنفعة لها فلا تصح الإجارة إذن هذا الشرط والشرط الذي قبل بينهما توافق لأن كل منهما المقصود منه توصل المستأجر إلى حقه فكما لا تجوز إجارة العين الغير موجودة والتي لا يقضى على تسمينها لكل كما كان من امتتاع بها كذلك لا يجوز إذا كانت العين موجودة ولا يمكن أخذ المنفعة منها أو يغلب على الظن عدم قدرتها على القيام بالمنفعة كالبعير المريض والبعير الزلم والهلم إذا استأجره لعمل شديد وعمل فيه طاقة وتحتاج إلى تعديل معنى والبعير لا يطلق ذلك لأن الإجارة لا تقح وهذا مفرح على ما تقدر لأنه يؤدي إلى أكمان بالبعض ولا أرض لا تنبت للزر ولا أرض لا تنبت للزر ولا أرض لا تنبت للزر الأرض تنقسم إلى قسلين ما أن تكون أرضاً زراعية وهي الأرض الصفاء الصالحة للذر وما في حكمها وإما أن تكون أرضاً غير صالحة للذر ومن أنثلتها الأرض الصدخة كثيرة الأملاك فإنه مهما بدر الإنسان فيها فإنها لا تنبت كلأ ولا تنبت العش ولا تنبت الزر ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء جعل الله فيه منفعة إلا جعل نظيراً يتعذر منها المنفعة فالأرض تنبث الزرق ويتمكن الناس من الزرق فيها والزرق فيها مختلف الأكل والله عز وجل لحفة جد جعل الأرض منها ما لا ينبث زرق حتى إذا قال الناس إن هذا الزرق أوجدته الطبيعة أو وجد هكذا صفحة من الله بالأرض التي لديه وكذبهم الله الارض التي يصب عليها الماء ويغرق اناء الليل واناء النهار ومع ذلك لا شيء وهذا يدل انا اضلمت الناس شنو انا والناس خانت بين الاشياء فالارض من حده الناس ان فيها ما يندس وجعلت فيها لا يندس وجعلت فيها ما يمسك الماء ما لا يمسك الماء فهذا الاختلاف في الارض جعل الاختلاف في الحكم انا نقصد اداره الارض فمن استاجر ارضا وقصته منها أن يزرع فهذه تعرف مثلة إجارة الأراضيين للزراعة وهذه المثلة فيها كلام طويل رحمه الله واختلف العلماء في هذه المثلة وفي تفاريع عيب ما يقرب من خلصة أطوال مشهورة عن أهل العلم رحمة الله عليهم منهم من حرم إجارة الأراضيين للزراعة مطلقا وقال لا يجيز بالنسبب أن نستأذر أو يؤجر أرضا فدفع النار لإجارة الأراضي لا يجوز المفرقة استدل بحديث كابري الصخير نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارك وفي دواية قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزععها أخا ولا يؤادعها فقوله ولا يؤادعها نهي وأنه يدل على التحريم فدل على تحريم إجارة الأراضي من الزراع هذا القول الأول وهما ذب الظاهرية وقال الجنهارة الثلث بسم الله والخلف تجوز إراء إجارة الأراضي وختلفوا على أطوال تقرب من أمضعة أطوال فحاصل هذه الأطوال منهم من يقول يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام ووجه هذا القول من قالوا إذا أجرى هذا الطعام فالأرض يقصد منها الطعام ويقصد منها الحج والسمط فأهم يغااز الطعة لل الطعان ت بعدلك اللبية لللبية نسئ يتم متفااضن إذا حدثنا س أ الرلبيةز جوين ننسئتم إن كان من الن مختلف هذا إذا كانت إدارة بالطعام الطعن وصورة النفس على أن يقول له قال يجو كل شيء إلا نس الله منك هذه الأرض بن من منتم أو بن الطاع من برق. وبناء الطاح الشعيف ومن الدخل قالوا لا يجوث إذا دعل الأجرة والقيمة من الطعام فيستقنوا فقط الطعام ومنهم من حرم الطعام إذا كان بجزء من خارج منها فقال يجوث إجارتها ولكن إذا كان من الطعام الذي يخرج منها قالوا لأنه في هذه الحالة إذا استأجر الأرض بجزء منها يخرج منها فقد عاوض الطعام الذي أخذه بالطعام الذي دفعه فكان أيضا من الطعام بالطعام الزبوية متفاضلا ونفئة ومنهم من قال إنه يجوز إجارتها بالذهب والفضل فقط يعني بالنقصير ولا يجوز إجارتها بما عدى جارس ومنهم من أجاز إجارتها بكل شيء وهذا هو الأقوى والصحيح والذين حرموا الصور التي ذكرناها مجابا عنها وذلك إن حديث رافع بن خبيب رضي الله عنه أرضاه فحيث جاء على ألفاظ مختلفة فالذي يظهر من هذه الحديث أولا أن الحديث الذي ورغ في النهي عن إجارة الأراضين المراد به أحد أمرين إما أن يكون المراد به خاص وهذا نحمول على حديث راشع الذي خسر التحديث فعندنا الحديث الراجع يقول إنما كانوا يؤجرون, يعني يؤجرون الأراضيين على الماغنانات وأقبال الجزاول فيسلم هذا ويهلك هذا مراد رافع رضي الله عنه وأرضا أن الصحابة رضاً الله عليهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأراضيين لأنهم كانوا في أول الأمر يؤجرون الأرض ويقول له آخذ الزرع الذي ينبث على الحياب وعلى المياه وأنت تأخذ البعيد يؤاجرون على الماء بنا ناك وأقبال الجذاور وهذا المرد منه عن الماء يقول مالك الأرض خذ أرضي وزرعها ولكن كل شيء ينبذ لجوار القنطرة قنطرة الماء أو على جبل الماء أو قريبا من الماء فهو وما زاد فهو لك قال رضي الله عنه أيسلم هذا يعني الذي على الماء لأنه قريب من الماء ومنتفع عند الماء ويهلك هذا يعني بعيد من الماء فكأنه نوع من الغرب فهو يختبه ويخدعه فيجعل له الأحظ لمنسيه والأدنى للعامل الذي فعب على زراعة الأرض فحرم الله عز وجل ذلك فحرمه رسوله عليه السلام لأنه من الغرب ولذلك قال فيسلم هذا ويهلك هذا أما لو قال له قد الأرض وزراعها وهي مناصفة بيني وبينك هي جنسة لأنه بشرط أن لا يحبب نصا معينا لا كل نص الشرط عن نص الغرض لأن الغرب متفه في هذه الحالة فإذا حديث رافع رضي الله عنه وحديث جاذف نستطيع أن نقول إنهما خرجا مخرجا واحد إنهما خرجا من مخرج واحد والمرابد هنا أن يحذد صاحب الأرض للمستأدر مكانا معينا يأخذ زرعة ويكون أجرة لأخذ الأرض هذا الوجه الأول في الجواب الوجه الثاني أن, أن يكون حديث حديث جابر رضي الله عنه في البحرين من نهي سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبينا كان معه المهاجرون وكان المهاجرون فقراء حينما قدم أول الأمر فوسع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعل من أخوة الإسلام أنهم ناجموا في أول العصر المدني بإخوانهم مهاجرون إليهم منعهم من إدارة العربية وهذا له أصول ومنها حديث النهي عن الدخار لحوم الأضاحي حوقة ثلاث ديال فهو أمر معروف معهود من الشريعة فحرم الله عز وجل في اتداء الأمر إجارة لمكان الحاجة ثم أضيحك وهذا الوجه يختاره بعض العلماء والوجه الأول يقويه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقوي أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لإجارة الأرضين كان بسبب التخفيص بتطع من الأرض ولذلك لما بلغ زيد بن ثابت وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة وهو من أئلة فتوى ولذلك لما ترفي رحمه الله وبلغت أحاسه وأبا هريرة ذكى أبو هريرة ذكاء شديدا وقال نقدسنا الناس ليوم علما كثيرا فكان رضي الله عنه وارضامه أعلم الناس بالقرآن ومن أعلم الناس بالسلم فلما نهى رافع الناس عن إجارة الأراضين في مسألتنا وبلغ زيدا قال زيدا رضي الله عنه يغفر الله لرافع أنا أعلم بالحديثين إنما كانوا وذكر الحديث أنه كان يعاجرون بعض الأرض على أن يسلم البعض ويهلك البعض وحرم النبي صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا يخصمون أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه رجح حديث الإجارة وهو الرواية الصحيحة وكذلك ما جاء في حديث بن عمر في إجارة الأرض على يهودي خيبر حينما أخذوها مساقا ردح ذلك على حديث رافع وقال رحمه الله سلمته المشهورة حديث رافع ألوان يعني أن حديث رافع جاء على وجوه كثيرة ولذلك نفس رافع رضي الله عنه وارضاه كان يقول أما ما كان شيء معلوم ثلاثة فكان يخطف على الناس إذا استأجروا الأرض بالنقود ويحرم عليه إذا استأجروا بجزء من الأرض وتارث النر الحديث عموما بالنهي عموما فإما أن يكون النهي الآمن منابضه الخاص وهذا هو الصحيح يبسلنا يفكر بعضها بعضا فيتردح قول من قال بجراز إجارة الأراضي وهذا هو الصحيح إذن أبصلاقه أن إجارة الأراضي جائمة وأن الأحاديث التي وردت بتحليل إجارة الأراضي إنا منسوها لأنها في أجر التشبيع الندمي وإنا أن يكون المراد بها إجارة الغرض أن يحدد جزءاً من الأرض يقول لي هذا النفس أو لي هذا الرضع وأنت تأخذ الضافية يقول لي خذ الأرض وإزرعها وتكون أجر الأرضي أن أعطل منك نفسها الذي يللنا أو نصفها الشرقي ولكن نصفها الغرض أو إزرعها فإذا زرعتها فإن الذي ينبت بجوار حذر والباطلة كل ذلك لا يجوزه من الله ثبت أنه يجوز أن تستأجر الأرض للزراعة فحينئذ لا بد أن ننظر في الأرض فالأرض تنقسم إلى قسم القسم الأول طبعا كل الكلام الذي نتكلم عليه الآن أن تستأجر الأرض للزراعة لأن الأرض تستأجر من أجل أن تكون مثلا للرعي تستأذرني وجود الدار فيها تكون ذريبة لدارة أو تكون مستودع لأغراض ونحن ذلك كما هو موجود في الزمان نحن نتكلم عن هذا كله في الإجناع يجب أن تستأذر الأرض لحفظ الأنوان والحفظة الدواب والحفظة الأمسعة والأغراض هذا كله جائب لكن نحن الخناف بإجارة الأرضين عن الصورة التي ذكرناها للزراعة طيب إذا ثبت أنه تجوز إجارة الأرضين للزراعة فالأرضون تلقسم إلى أسان إذا استأذل الأرض للجراعة إما أن يكون أن تكون الأرض فيها ماء مستقر دائم وإما أن لا تكون كذلك فإن كان في الأرض ماء مستقر دائم فأن يكون بها عين ماء. أو يكون فيها بأس والماء فيه غذير أو تكون بجوار نهر فالماء مظلوم لإذن الله عز وجل او يستأذرها شهرين أو شهرين المدة التي يريد أن يستأذرها الغالب وجودنا الماء فهذه بإجماع العلماء المدينة يقولون بجراز إجارة الأرض تجود إجارتها لأن المنفعة وهي الزراعة ممكنة لأن الماء موجود والأرض صالح للزراعة فإذا اختل أحد الشرطين كان الماء غير موجود أو كانت الأرض غير صالح للزراعة فالأرض السبخة لا يوجود لأنه إذا استأجرها بقصة الزراعة والأرض صدخة لا يتغرض به ولا يستطيع أن يتوصل لذي من أجل استهدار الأرض كذلك لو الأرض زراعية ولكن لا ماء فيها إنه لا يتمكن فإذا تحقق الأمران الأرض زراعية والماء موجود ومستقر وثالث في الأرض تجوز إجارتها وجهاً واحدة عند علامة هذا تصيب لي لكما لكن إلا لم يكن فيها ماء فتارة تكون إجارتها على أن يجلب الماء إليها كأن يكون مثل هو وجود في زمانها يتمكن من نقله بوسائل النقل إلى هذه المزرع أو قطعة صغيرة يريد أن يجعلها محمية يجعل فيها نوع من المزرعات فحينئذ يجول لأن المنفع التي يريدها له وسيلة يتوصل له وهكذا لو كان جارا من الأرض وعنده أرض فيها ماء وهذه جوار أرضه ويريد أن ينقل الماء الذي في أرضه الأرض يجوز هذا إذا لم يكن في الأرض الله أنا إلى السورة الثانية عرفنا أن يجلب الماء إليها إذا لم يكن فيها ماء أو يكون تكون هذه الأرض في موضع الغالب نزول الماء عليه مثل الرياض الذي تكون في الجبال ويأتي في موسم المطر فيقول له أستأذر منك هذه الأرض يكون الموسم موسم مطر وبعد الغلماء يقول إذا كان الغالب نزوله أو كانت الأرض معروفة بكثرة الأمطار فهذا يجيز لكن إذا كانت الأرض قح والغالب عدم ندعه ومشكوكا في نزوله فهذا من الغراب لأنه يحتمل أن ينزل الماء ويحتمل أن لا ينزل الماء إن نزل الماء جرع وحقق المنزع الذي من أجه المسعدة وإن لم ينزل الماء لن يستطيع جرعه فإذا ما مار أخيه بالباطر فإذا قالوا إذا كان الناء مغلوبا على الظلم وجودي وجوده مثل أن يكون يكون استأدرها في المواسم وغالب على الظلم وجوده أو كان في لسح النوسم نزل في أمطار والأرض ممكن زراعتها قالوا يجوز في هذه وأغلق هذه الصور يعني إذا استأدر منهم أرض في موضع الغالب منزول للمطر أو يغلق على ظنه أنها تمتر هذا الغالب أنه لا يجوز يعني الذي يظهر أنه لا يجوز لا يجوز إلا إذا كان الناء موجوده أو جلبه او كان هناك في الأرض ممكن أن يكون لها ارتواء مثل ما ذكروا أن تكون الأرض فيها واحد او فيها غذير ماء مثل ما يقع في بعض الأمافل في بعض الرياض تكون قليلة من غدران المياه فيضعون عليها المواطير ونحنها لسحب المياه أو هذا يجب وقد ذكروا هذا حينما يذكرون الأرض العامر والغامر إذن في الصلاة أنه إذا كانت الأرض فيها ماء وهو هي أرض زراعية جالت إجارتها للزراعة وجهة واحدة أنا الذي ذكرناه وأن إذا كانت الأرض لا ماء فيها فإننا منظر إذا كان يجبب الماء إليها وممكن جلبه عن طريق المنزرعة عن طريق وسائل النقر أو حفر لها خليجا يصل الماء إليها لأنه تجوز إيجارتها لأن المنفعة الغالب أصولها أما إذا كان على الظن وإحتمال فلا يجوز وقي السؤال لو كانت الأرض وهذا نوع من الأرضين ذكره العلماء ونبأ عليه إما كبنان النووي رحمه الله ونالرضي وغيرهم رحمه الله عليهم لو أن الأرض كانت مغمورة بما مثل ما يقع في بعض المواسم التي تكون فيها فياضانات ويكون الماء فيها كثيرا حتى يصل إلى النزار عوضتها فجاء رجل عنده أرض زراعية وليس فيها زر لكنها صالحة من الزراعات وأراد أن يستأدرها شخص من وهي مغمورة بالماء كل الكلام الذي تقدم إلى أن تكون مغمورة وكانت منك الشهر. فلو أنها كانت مغمورة بالماء أو بالسلط والأرض إذا غمرت بالماء والصير فإنه يمكن جراءتها بمجرد أن ينزل منسوب الماء إلى حد المعين فإنها تزرع وممكن أن تنبت وهذا أمر معروف فهل إذا أجرها في حال غمر هذا الماء يكون من الغرب فيه تصير فإن كان انحسار الماء لاحظ هناك جلب الماء إن كان انحسار الماء غالبا مثل جرة العادة إن هذه الأراضيين في مواسم الأنقار تغرب ثم إذا ذا الربيع من حسب من خطه التنميه وقلت تمكنت فاذا كانت من يغلب على غنم ستر ما اهل الإجارة الاداره وحين عند ما اجرها وتكون ادارتنا على الموسم الذي ينبت فيه المال ليتمكن من زراعتها فان اجرها وتشمل ادارته الوقت الناقل للمحن لا لان وقت لا يمكن زراعتها ولذلك يكون تكون ادارتها وقت ما من اكل المال بالبره مثال ذلك لو جاء إلى أرض مغمورة في الماء ويستغرق نزح الماء عنها أو يحسار الماء عنها شهرا وقال له أدلني هذه الأرض شهرا شهرين موسمية يريدها من الزراعة قال يريدها شهرين فاتفق معه على أنه يكون الشهر الأول الذي ينحس فيه ماء من ضمن الحفلة المستشف لأنه يأخذ منه إجرة شهر كامل دون أن يتمكن المستعدل من فصول المنفعة المنفعة متعزعة لأنه لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء وعلى هذا نحصل في إجارة الأرضين بهذا التصريب نادينا أن تكون صالحة للزراعة أو غير صالحة للزراعة ثم تكون إجارتها بغلبة الظن يتقيها الماء أو لا يكون فيها ماء عن التصريب الذي ذكرناه فمثل المصنف رحمه الله للمنفعة أن يكون أن تكون الأرض لا ماء فيها وغير طالحة للذر إذا قصد منها الزراعة أما لو قصد من الأرض غير الزراعة وكان ذلك المقصود الممتما في الأرض صحة إيجارتها قال رحمه الله وأن تكون المنفعة للمؤجد أو مأدونا له فيها مشترط في صحة إيجارة المناجئ أن تكون ملكا للمؤجد أو مأدونا له بالتصرف فيها تقدم في كتاب الزيور أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف فيما لأخيها المسلم على الأصل لأن الله حرم الأموال وقال ولا تأكلوا أموالكم غيركم بالباطل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمان المسلم كحرمة جنب فالحقوق التي دي الإنسان في العقارات أو المنقولات لا يجوز لأحد والمنافع الموجودة فيها لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن المالك الحقيقي فمن كان عنده بيت لا يجوز لأحد أن يأتي ويؤجر هذا البيت دون أن يكون مالكا له أو قد أذن له المالك الحقيقي بالتفضل أو له ولاية شرعية بالتفضل في هذا الضيط لإذارته وبناء على ذلك أجمع الملماء رحمه الله على أنه لا يجود للمسلم أن يؤجد مال غيره فإذا أجر مال الغير فإن الإجارة باطلة وقال له أجرتك هذه العمارة في مليون سنة كاملة والعمارة لا ينلكها وليس له حق التصرف فيها بولاية ولا وكالة فإن هذه الإجارة باطلة وعلى هذا لابد أن يكون مالكا للمنفع يعني يكون من حقه أن يتضطف في المنزع إجارة وكذلك أيضا هيدة إذا نلت المنزع وأن من يتضطف فيها صحة إجارة وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا هذه مسألة لطيفة يعني إذا أثبتها أن من حقك أن تؤجر بيتك وعمارك وسيارك ومسكنك وكلما أنت مالك وملكت وكل ما انتمالكم من المنافع يسرد لك أن تأخذ العوض أممًا فعلا كما أن نستملك العين ثم لك منافع لكن لو سائل وقام استأدرت عمارة ودفعت إجرتها وأخذت هذه العمارة السنة الكاملة بالمليون لما تم العقد أردت أن أعجر العمارة على شخص آخر فأنت إذا نظرت الآن الملك حقيقي هو المؤثر المؤجد للعمارة فالمؤجد للعمارة أو المؤجد لها المالك الحقيقي هو الذي يلبس منفعتها اشتريت هذه المنفعة دي مليون سنة كاملة فهل من حقك أن تبيعها للبيت؟ ومن هنا ماذا بدأ أن يذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في مسألة ملكية المؤجد أو المؤجد للعمارة أو للعين فإذا كان فإذا أراد أن يعقد إجارة لا بد أن يكون المؤذر مالكا لمنفع المؤجرة فإذا ملكها واشتراها هل يجد له أن يؤجر هذا الرئيس هذه المثل فيها خلاف بين الغلماء جمهور السلف والغلماء والأئمة وهو قول طائف من الأئمة التابعين وأشباع التابعين وهو قول جمهور في الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسلم إذا استأدر عينا أن يؤجرها لعينه يجوز له إذا استأجر أن يؤذر أن يقيم غيره مقامه في الاستئفاء والأخذ بشر أن يكون مثله أو دونه في الضرر فلا يكون ضرره أكثر من ضرر وإذا كان أكثر ضررا فإنه لا يجوز وهذا كله له أمثلة مثلا لو أنا في زماننا لو استأجر رجل منك موضع على أن يكون محلا للبيع بقالة أو نحنها البقالة المحل في العمارة إذا أدر بقالة فيه منفع وفيه منضر ولكن الضرر يسير قد يكون الضرر يسير لكن مثلا لو أنه بعد أن اتفق معك على أنه يفتحها بقالة أراد أن يفتحها محلا لإصلاح السيارات كالورس ونحنها فالورش فيها من الإذعاد والأذية ما لا يحفظ وإذا أراد أن يضعها مثلاً ما كان لني جارة فيها إذعاد وفيها فالضرر يكون على العين مثل الآلات التي تهز العمارة عن نحن وتؤثر في مصالح العمارة ومرافقها ومن أنثلتها مثلاً أنه جاء فأجره محلا على أنه فقاله فأراد أن يضع فيها مكينة للذهب للسيارة فيغفى الزهب مكينة الذهب هذه تؤثر في أسواف العمارة تؤثر في سكن العمارة راحة الناس في العمارة هذا ضرر أعظم يشمل ضرر العيد وضرر أيضا المجاوز للعيد فالأضرار التي تكون بنقل الإجارة إلى بديل تنمع من الجواب إذا كانت أكثر من الضرر الموجود في الإجارة الأثنية فعلى هذا يجود للإنسان إذا استأجر عيناً أن يؤجرها لغيره بشرط أن يكون أقل منه ضرراً أو مثلاً وهذا نشك أنه أشفر للحقوق وقال جمهور العلماء بالجوازي إجارتك للجمارة للغير إذا كان مثلك ضرراً أو أقل لأنك قد ملت المنفعة فبالعقد اتفقت معه على أن سكن العمارة ثمة كاملة قد اشتريت عنه. ومن اشترى الشريء ملكه وكما يجوز لك بالملك أن تسكن العمارة يجوز لك أن تؤذر المغير وأيضا يجوز أن تقيم غير مقام. في على سبيل الهئة لا على سبيل المعاورة عرفنا أنه يجوز على سبيل المعاورة بالإيجارة يجيب ايضا ان تقيم ذلك مقامه على سبيل الهذة من امثلة ذلك ليستأجر شقة في العمار واراد ان يسكن ضعيفا او مسكينا مكانا صح ذلك وجدنا ناكمة لو ان هذا الذي يريد ان يسكنه مكانا هذة او ايجارة اعظم ضررا لم يجي فمثلا لو كانت العمارة فيها يعني الضرر ترى كان معنويا أو كان حكيا يعني لا يخفص الضرر لكونه يؤثر في العمارة ومصارح العمارة لا بل حتى الضرر الذي يؤثر على أعراض الناس ويخدث له خثنة يجود من حق المؤجر أن يرضي الإجارة ومن حق أن يطالبه أن يستعجل جنسه أو يحضر من هو مثله فإذا أذر لغجمه أنه عائلة والعمارة كلها عوائل لا يجد لهم يأتي لأناس مثلا عزاء ويسكنهم مكانا هذا ضرر معلوي ويخش فيه على عراف المال وفيه ستنة وفيه ضرر حتى أن الرجل لا يستطيع أن يخبره لا يستطيع أن يخبره أهله فلذلك إذا كانت ضرر معلويا من حقها نعتبر ولو أدر بيسا لرجل فأدره وهو في سكن يتضرر الناس في وجود لتأجينه على عزاء عنقهم حق له أن يمنع ويقع إنا أن تسكن او تسكن من هو محلوك إذا لا يكون المستأجر الثاني مكان المستأجر الأول في الزرار أو دون ما قل منه وأما بالمسبة للبعض الخسي فكما ذكرنا فإذا كان هناك مثلا أجر عنارة أو شغطة للرجل ورأاه في شعره هذا يقع نبدا أن ننتجه طالب العلم هذا العمل فلربما جاء الرجل وزوجه فرضيك أن تؤجره ولربما جاء رجل وأبصاله ولا تؤجر لعلمك أن الأبصال يفتجون أن الأبصال ينعجون فأنت في عمارتك لم تؤجر فتقول له أنا أبصال إلا لكونك لا لا أبصال عندك أو لا أولاد عندك واشترط عليه ذلك فذهب وأجر من رجل الله أبصال من حق يقول له إما أن تسكن أو تسكن من هو مثلك أو دون فتر أبية والضرر وإلا أخرج من التمث وهذا من نهر شرعي لا أشكاله ما هو إذا اشترق عليه وكان على ضرب على أن لا يفقنا من هو أثر منه ضرب أو لم يشترق عليه وجاء بمن هو أضرب سواء يضر بالعين ومناخعها أو يضر بالمعنى مثل ما ذكرنا الضرب المعنوي كما يقع في أخوان العوائل ونحيها في المساكل ذكروا أن هذا أنخل إذا كانت الدارة مثلا يطيقها رجل ولا تطيق من رجل آخر ولو جاء برجل متى أقوى منه وأشقى منه وقال هذا نسامي ما يمكن لأن هذا يضرب الدابة ولربما لا تطيق الدابة حمي فالنسم هذا أجاز الظلماء ليعترض عليه وقال له وأجرك وأجر منه ومثلك أما من كان منه كان أكثر منه فإني أنت لعني إجارتها هذا ذكر الظلماء منها أنت لأشاهد أنه يؤجر على من هو مثله أو دونه في الضرب. في جمالنات لو استأجر عمارة الله أجرها في المواسم ونحنها يراعي ذلك وعلى المسلم إذا استأجر من أخيه المسلم أن يتقل له إذا غلب على ظنه أن هذا الذي يؤجر جار سوء لجهات الله أو فيه ضر كان يقول بأن شائحنا رحمه الله عليه من أجر داره إلى رجل سيء ويعلم بشوء أو اطلع على سوءه ويسكت على ذلك وأقره ومركنه فإنه الشريك له في الإثن في كل ما يكون من أبية الجارة من هذا من البوائق والمطائق سواء كان الإنسان بمسكه أو يأتي بمن يرضى بفعله بأبية الجارة فينبغي الإنسان في مسألة قامت غير مقامت أن يراهي حقوق الجيران وأن يراهي حقوق إخوانهم السمين أن يراهي حقوق الملاد نفس المال وبالأخص إذا كانت العين من بوكة إذا كانت العين لا تحتمل ذلك أو فيها ضرر كأن تكون لأيتام أو, أو ذلك فالأبو أشد فالمقصود أنه لا يؤدد هناك الشهادة لشرطان الشرطة الأول مثلة الملكية أن يكون مالكا لها وأن يكون أيضا يتفرع على مثلة الملكية أن يكون مؤدرا لمن هو مثله أو دونه الضرر يتفرع على مثلة الملكية مثلة مهمة وهي إجارة ما لا ينمت إلا بالهباب فمثلا إذا كان الإنسان قد وهبه سكن الدار شهرا وقفد بعينه وقال له يعني تسكن في عمارتي وقفد بعينه في هذا الحال لا يجب أن يؤثر لا كان مقصودا واحد عين الرسول فإنه لا يجب أن يؤجر مغيب إذا قصد بالهدة نفس الشخص أو عينه كما ذكره قال رحمه الله تعالى أن رجاء الشرق الأخير يعني الأسئلة المباشرة لله أرحل فيها وأنه مما يتبقى الصدر عنها ولكن أشرح مطالب عينه أخشى نفس حزار سيئتي كلها فرجاء من جميع يعني مما يسر جدا أن تكون الأسئلة مكتوبة وفقوا إن شاء الله لن أرد حتى إذن أن أسئلتهم جميعا إن شاء الله على قدر الصفاعة وضع لكني أخشى له تحميل النجام والفقر قال رحمه الله تعالى وتطشو إجارة الوقف وتطشو إجارة الوقف الوقف سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لكن المسمّف رحمة الله عليه والعلماء وإن في فقم عادتهم أن يذكروا المسائل الخاصة في مواضعها المنافلة فالوقف مسائله تنتظر في العبادات والمعاملات ولكن قد يركم العلماء رحمه الله أفراد المسائل في المواضع المتعلقة بالأبواب إدارة الوقف إذا كان هناك وقت وهذا الوقف أوقفه مالكه وقصد المنفع تسبيل المنفعاته كالمزارة والدور فإذا قصد أن تكون المنفع بعينها مستحقة فحينئذ لا إشكال كأن يتصدق بثمرة النزرعة ويقول ثمرة النزرعة ثلثها يتصدق به في سبيل الله فحينئذ لا يجز ذائع هذا التورج وينبغي على الناظر أن يبحث عن الضعفاء والفقراء ومن ثمن الواقف ومن الشرف في صرف عائدهم وأدي إليهم حقوقهم كامل على الوجه الذي أمر الله به وبهذا تبرع للنزرع وأما إذا كان الوقت قصد منه أوقف على أشخاص مع المينيج أن يأخذوا منفعة الأعيان كأولاده وأولاده أولاده سواء أو خصف الذكور أو الناس على ترسيل سيئة إن شاء الله في منفلة الوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطول فإذا جعل هذه الأرض او جعل هذه العمارة وقفا على أولاده واتفقوا على إزاوتها فأني تؤجب فأدي رساء القيمة والثمن ثمن المنفعة مبزعة فيها يقوم بكل وارث بحقه وسهل فتجد إدارة الألقاء في الحقيقة الوقف من خيث الأصل يخرج عن ملك الإنسان ولا يتصرف فيه إلا في حدود مشترطة في النبيل هو بين الله عز وجل ولذلك الواقف لا ينبك الرجوع عنه ومن اوقف شيئا في الاصل فقد اخرجه عن ملكية ولذلك قال الله مع السلام ان شئت حبثت الاصل وسبلت السبرة احنا في الصحيح من خديث عمر رب الخطاب رب العالم ولو ان رجلا اوقف مسجدا رب المثل يعني يخطئ فيها البعض انه اذا اوقف المسجد اشتكر ففتحه متى شاء وأغلقه متى شاء وتصرف فيه كأنه دار او شيء يملكه ذو انه ليس في وليس من حقه إذا أوقف المسجد أن يتفرق فيه إلا شسدي بالمصرحة ولذلك ينبغي أن يعلم هذا هذا كله مفرع على مسألتنا أن من أوقف الشيء قد أخرجه من جنة وهذا ما ذو جعلت إلى نار رحمه الله فالنسائل الأوقاف يردونها إلى القاضي لأن بيع الأوقاف لن يتم أن يسمينا عن طريق القضاء فإذا قضى فيه القاضي لأنه في هذه الحالة ليس هناك مالك للوقف بعين وإنما يكون فيه إذن من الوالي ينزل فيه منذلة المتطبطة في الحقيقي فالقضاء من من أماث النظرية أو من المصالح التي ينظرون فيها كما نبدأ على ذلك الجلمات في أداب القضاء النظر في الأوقات فالمقصود يريد السؤال الآن لسه منذعة الوقت هل يجوز إجارتها؟ الجواب تجوز إجارة الوقت ونقص على ذلك جمهرة العلماء رحمه الله لكن عندنا نسألة شاءت وداعت إلى هذا الزمن وهي أن يكون هناك مسجد وأوقفت منافع على هذا المسجد لمن يقوم بالإمامة فيه أو بالأذان فيه فلو كان هناك سكم تابع للمسجد وأراد الإمام على السكم وقفا على الإمام أراد أن أجره فالأصل يقتضي أن يسكمه الإمام ومقصود صاحب المسجد أن ينال الأجر بوجود الإمام خاصة لأن وجود السكن بجوار النسجد مقصود لأن هذا أدعى للمحافظ على الطلاب وأدعى للقيام بحقوق النسجد وأدعى للمراقبة النسجد وتفقد مصارح النسجد ويستطيع الناس المسادس في كل الإمام فيها قريبا أن يعظم نفس هذا الإمام للناس فيمكن سؤاله ويمكن رجوع إليه ويمكن استخداؤه إذا كان من أهل من طلبة العلم فإذا خرج عن هذا السكن وأدره بالغير فهل يكون مالكا للمنفذ بحيث يتحق نعامل عليها الذي اختره جمعا من علماء وكان يفدي به بعض مشائخين وتطمئن إليه نفس أنه يجب الحق الإمام أن يؤجر مؤتنا فإما أن يتكون فيه أو يمكن من هو أحرك إلى هذا السكن أو من هو في حاجة لأنه وقفه قصد به لأنه بتأجير يخرج الأجر او المصرح التي أولاً يعطل المصالح التي قصدها صاحب النسي ويعطل كثير من المصالح لأن بعد سكنه أن النسجد يفوق كثير من المصالح من شدود الجمالة والمحافظة عليها ونحن ذلك من المصالح التي ذكرناها ولذلك الذي تطمئن إليه أنه ليس جمالك للمنجه فهو موقف عليه من ذات الأجر إذا سكنه وارتفق به فإن كان غير الساكن متكن غيره من طلاب العلم ومن يقوم مقامه أن يسكن هذا الثكن وأن يكون للمي يتحضره من الأجر بدل أن يؤجر ويعاور عليك السلع لأنه لا يمكن منفعه وليس له الحق في التصبر في فيها إلا أن يمتسع بمس فكأنها موهودة لعلم فلا يقين غيره مقامه وعلى هذا يتجم المقال أنه ليس من حقه المؤجد الغير وينتقل إلى الثكن أوسر وإنما عليه أن يبقى في هذا السكن ويبقى فيه نعم. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده ولم تنفتح فإن مات المؤجر يعني في نفس الأوقاف الأوقاف يكون هناك بطن وهذا البطن يستحق الوقت فيؤجر البطن هذه العماعث ثلاث سنوات ثم يموت البطن يستحق ويأتي بطن آخر من الوقت يستحق هذا الوقت مثلا لو أنه أوقف عمارته على أولاده على أن تأكد الطبقة ولا تستحق الطبقة التي ذهد إلا بأشناء الطبقة العليا في الطبقة العليا شخص واحد وأدر سنة في النسوس في أثناء السنة فإن قلنا إن الإجارة تنفسخ استؤنف العقل يعني يبسخ البطن الجديد من حقه أن يفرض أجرة جديدة وإجارة جديدة وينقلنا أن الإجارة لا تنحسخ في الوقت وأن المنهى المملوكة للبطن الأعلى وقد أجرها وهذا هو الصحيح والقبول وذير واحد ونشى عليه من الصن صحيح الله أن البطن الأعلى يؤثر وتثم إجارته والمنهى المملوكة قد تمت المعاوض عليها ونزل المعدوم ومنزلة الموجود على القاعد من المعروفة فنزلت المنافع المعدومة اثناء العقد منزلة الموجودة وذلك صحة التعاقد عليها فحينئذ إذا باع البطن الأول المنزل شهرا أو سنة وتوفي أثناء الشهر أو أثناء السنة فإنه تنظل إجارة الأولى حتى يتم العقد الأول ويأخذ البطن الثاني النقيبة من الإجرى الباطل مثلا أجل الإمارة بـ 12 ريال فتوفي البطن الأول ثلاثة سنة الستة ألاف الباطئة تكون ملكا للبطن الثاني وعلى ورقة البطن الأول أن يمكن البطن الثاني من الباطئ من الأجرة ويبتحقه فهذا هو الذي من يصنف رحمه الله بقوله فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده ولم تنفسه فإن مات المؤجر للوقف وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسه في الإيجارة يعني ولفثاني حصته من الأجرة ولفثاني حصته من الأجرة ان توفي في ربع السنة الأول فله ثلاثة أرباء الباقرة ان توفي في النصة الأول من الآن فله النصة العام الباقرة أجرة النصة العام الباقرة وهذه المجرة وإن آجرت زار ونحنها قدة معلومة ولو طويلة يضلب على الصن بطاء العين فيها صحة شكرا <تصفيق> بالنسبة هذا الدرس إن شاء الله سيكونه الدرس الأخير يعني قبل الإسجارات وخلفاء الم Lean 11 رمضان إن شاء الله سيكون الدرس عرض دقلات العصر إن شاء الله يوم الخلفاء أظنى موافقه 11 من رمضان الم Lean 2 شاء الله سيكون الدرس الأول في الإجازة في اليوم 11 عشر من رمضان في يوم الثلاثة أقف صلاة العصر عند المنسبة بس نكة ويوم في جدة في يوم الثانية عشر صلى الله يعيننا على مرحب شكراً شكراً طبيبت الشيء هل يجب على المستعجد أن يؤجر إلى استخطيمة التي استعجرها أم أنه من يجيب أحابكم الله؟ إلا الحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى أمه وصحبه ومن بعد فهذه المسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها في إجارة المستأجد للعين التي استأجرها بعض الجلمات إذا أجر بنفس القيمة فلا إشكاد لكن إذا أجر بقيمة أكبر من القيمة التي استأجر فهل يجد له ذلك في خلافين الجلمات من اهل العلم لمن نف اذا كانت الاجره اكثر فلو استأجر بخمس 5000 لا يجب ان اجر ب 6000 قالوا كانه باع من سوده بنقود فهو كانه لان من دفع لمن يستلم ولم يملك قالوا كانه باع نقدا بنقد وهذا ضعيف والذي يظهر انه لزله ان اجر بالقيمه باسر وهذا من ضمن ضمن عن الاثر المقرب في الاجاره التي خرجت به عن أصول بيع المعدود وقد سبق أن ذكرنا هذا أن المنافع وإن كان غير موجودة في العقد لكنها منزلة منذلة الموجود وهذا نفس المسألة منصر تنزيل المنافع غير موجودة أثناء العقد منذلة الموجودة هذه هي التي وجد وقع فيها الإشكال وقع فيها الإشكال في كبير المسائل الإجارة حتى في شرحية الإجارة فإن الأصم وابنع عليها قال قال بعدم نسوحية الإجارة قال لأن المنفع غير موجودة وصار ضيئا للمعدومة ولكن عجاب الجمهور فأن المنافع وإن كانت معدومة ما انشره إليه بالرش في البداية أن المنافع وإن كانت غير موجودة أثناء العقل لكنها منزلة منذلة الموجود وإذا كانت منزلة منذلة الموجود ودفع الدور عليه كأنه ملكا ثم إذا عاوض على ذلك كان معاوضا على موجود إلا على موجود وعلى هذه يبعو ما قادوا من أنها معاوضة نال البناء القرآن فعر أنه عندما استأدر دارا أراد أن يؤجرها بأكثر في لكن بعض الثلث يقول بشرط أن يزيد في الدار شيئا فأن يصلح فيها أشياء أو يهيئ فيها أشياء تزيد من قيمة لجارتها هذا أحبه بعد الثلث وقال نصف عليه أن ما أحمد رحمة الله عليه رواية أنه يزيد في الدار شيئا يؤجر بأكثر من القيمة التي استأدرها به والذي يرى أنه لا بعد سواء هي أو من يغير بالله تعالى رحبكم الله فضيلة الشيء ما الفرق بين مسألة إجارة المستأجد للغير دون إذن المالك ومسألة أصدف الفضولين أشابكم الله بالنسبة لإجارة الغير ما لا يملكه ممكن أن تفرع على مسألة الفضول فلو أنه أدر زارا مثلا لو كانت لك عمارة وفوجئت بأخل لك قد أدرها وأنت لا تعلم اجرها ب20000 ب30000 مبدا معين وجاءت طاليا كمان عنا رطبه من المصلحه بدا انها جالب كذا ان تؤكد وهذا يقع كثير بين الناس خاصه من الاصقاء والقرابه اذا راى مصلحه او وجد منفعا ان اجر له داره لسيارته فجاءك وقال اجرتها ب20000 جت ب30 فرضي يعني إذا اذا تصرف ورديت بعله صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الحدودية في معاوضته بالبيت فلعن يصح بالإجارة من ذات أولى وأحرى أو لأن البيع على الذات والمنفعة والإجارة عن المنفعة وكثير من مسائل الإجارة فرعت عن البيت ولذلك إذا تصرق الحدودية فأجر وردي المالك الحقيقي للعين المؤجرة فصحت إجارته والله تعالى فقد من ملاحظه الشيخ ناخذ من اجاره الارض من الناس واشترط على المستاجر ان فيها من عمارته في وبئرته الله لا يجوز أن يؤجر الارض ويقول له كل ما تكتشفه فيها لك وهذا من الظلم لانه مال للمسلمين ومن حقها ان يخرج كل ما اكتشفه في هذه الحالة ليس من قد في بعض الأحيان قد يستأذر عيناً ويحفظ فيها جمالاً في اتفاقها، لحيث لو جاء يحفظ في هذا الجمال أضرر بالعين لذلك ما في جمالنا لو أنه مثلا ألبس الجدران بالرخام استأذر منه بكامل، فوضع فيه الرخام لو جاء يقل على الرخام أضرر بالجدار ثم لو أقلع الأخار لا يستفيد منه في هذه الحالة لو وجدت من باب المطلح المطلح نبي الناس عن أن يقلع المستعدل للدكان أو للدار ما أحدث لما يضر بالعين إذا أخذ مما ما ينتفع به آخره إذا أخذ فهذا له وجه له وجه لا من باب المعاوة ولكن من باب جهة الضرع عن العين وأما مثلا أنه إذا برأ أو أحدث فيها شيء لا يقصده فهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله أن الإجارة بالمجهود لأنه أذره الأرض بالنقود وبما يكون فيها من الدنيا أو ما يشتفه فيها من الدنيا فصار إجارة قد من المجهود وقد ديننا أما دقول المجهود على المعلوم يصير المعلومة مجهولا وفي ذلك لا يجوز والله تعالى أسابه من فضيلة في الشيء يكون اشتل علي فيما لو حصل ضرر في منفعة المؤجرة هل أصلح الضرر دون إخذار صاحب المنفعة أم لابد من إخذاره وإخذاره سابقا إذا أحدث الضرر وقام بإخلاحه فهذا هو الأصل ولكن إخذار صاحب العين من ذلك يحكم الأمن سامحا فإذا أردت أن تحتار وأن تخرج من الشبهة وتقوم بإخلاحه كل ما حدث في العين من ضرر فهذا لا شك أنهم أبرعوا للزنة وأكملوا في القناة وأرضى بما عند الله عز وجل لما عند الناس وهو صنيع أهل المرؤات وأهل الخضل وأهل الخضل أنهم يردون الشيء ولا ينتظرون بأكثر وأفضل على حاله ولا ينتظرون إنا الصاحبين لأنك بس أجنته وأحبته فصور له أن إنسان أثلف شيئا فقد يكون الشيء في نظرك يثير فستأذنك وهو خبير عليك فلذلك الأولى والمبغي أنك ترد عين فما سلمتها ولا حاجة أن تستأذنك فالاستئذان يخرج ويخرج صاحب العين خاصة إذا كانت سبين خردين هم مواجه هذا أمر معلوم بداها على اليد ما أخذت حتى تؤذيها الله فرض عليك إذا أخذت عينا أن تردها كما أخذتها لا تظلم ولا تظلم لترد عين المال فما أمرك الله عز وجل فإن كان به ثلاث لن تتفطح أن ترد عينه على الوجه الذي كان أن أصلحت ما فيه من النب ثمنت نصه وأصلحت بسادة وعيدة وهذا هو الواجه عليه والله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيء ما الحكم لو قال صاحب جمارة إذا رفت أن توجر جمارة بعد استجالها مني فلنجبة من الوجر أسابق من الله نا فيها الحرام فقط. الرجل إذا استعجر منك الداء فقد ملك من فعتها بأي حق تقول له إذا أجرتها وغيرتني نسبة خمسة في المنحة لأن هذا يعني فيه محضوران المحرور الأول أنه إذا استعجر ملك من فعتها وإذا ملك الشعي في الحقيقة أن, أن, أن تتبخل في المنحة ثانيا أنك لو قلت أنه إذا أجر الغير أخذ من خمسة في المنحة فلا ندري بكم سيأجر الغير وحينئذ تصبح الأجر المتفق عليها بين الطرفين الأولين وإن كانت معلومة لكن بدؤول هذا المجهول تصير مجهولا وإذا تدخل عليها من فساد من ناحية دي. من ناحية الأولى أنه باعه المنفع ولم يبيعه باعه المنفع ومتمر وقال له أبيعك هذه الدرد من يوم فإذا بعتها لغيرك أقوموا خمسة من يوم لأن الأطل الشرعية أن ننباع الشيء فقد نبك من أخذه وحين إذن إلى جعل له يد وقال له آخذ منك من فآخذ منك من معين فهذا شرص ليس في كتاب الله ولا في سنة النبس الصين ويعتبر عند العلماء من الشروط بذلك خالد مكتب العقل لأن مكتب حتى الإجارة أن تنبك المنبع وهو صار لك شريكا في المنبع فهو يقول لك بعتك المنبع وشاركت بعتك إذا كانت لك وشاركتك إذا كانت بغيرك. وهذا لا يعرف الشرح إجارة يملكك فيها منزعه من وجهه ويكون لك شريفا من وجهه آخر أبدا إنه بيع البس إنه بيعا عن شريفه ويقول لك بعتك نصف المنزع وأنا شريف لك في النصف مع لكن أن يقول لك بعتك وملبتكها في العقد الإجارة على الصفحة الشرعية ثم يقول إذا بعتها للغير فلي خمسة في المئة أو أربعة في لا يجد فأولا أنه لا يجد أنه أفل المناز بالباطن لأن شراءه من منفعة يمكنه من, من, من أخذ قيمة هذا عام وثانيا أنه لو جاء وكان بالمجهول لأن في هذه الحالة أدخل قيلة مجهولة ونشلة مجهولة على المبيع الأصلي وهي الحجرة المجهوعة المنفعة إذا كان يريد أن ينتجع بها من نشه هذا لا يجوز أن يقول له أجبك هذا كذا وكذا فإن أجبتها لغيرك فلي خمسه المئة أو عشر المئة فعلينا أن يرد هذا المال إليه وهو شرط باطل لا يتفق به مالك الأصلي شيئا الله تعالى فضيلة الشيء فالجميع الثيارات التي تثبت في البيت تثبت في البجارة مختلف من الأرض بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على الخير خلق الله على آله وصحبه ومن موناه ما في الإيجارة خيار مجلس قياسا على البيت ويثبت بإيجارة خيار رؤية وصفة كما لو أجره كما لو أجره عينا على الصفة أو عينا رآها ثم بعد ذلك ينظر إن كانت عن الصفة التي وصفها أو كانت عن الصفة التي آهدها بالرؤية صحة وعثم الإنجارة وإن كان له خيار رؤية بعد ذلك كذلك أيضا يثبت في الإيجارة خيار العين فإذا ثبت العين عين يمنع من الاستفاء المنفع فإن من خط المستأجب من يلغي عقد الإيجارة وكذلك أيضا يثبت في الإيجارة خيار التدليل والغش فإذا غشه وذلث عليه ثم تبين أن العين مؤجرة لا يمكن استفاء منفعة لها على الصفع الذي رآها مدلة عليه بها فمنحق أن يرد وكذلك يثبت في الإدارة خيار الشر فلو اشترط عليه شرطا لا يعارض مقتضى لا يناقض مقتضى أو لا يخالف مقتضى عبد الإيجارة ولا يشتمل على حرام كان من حقه وكان ذلك الخيار وكان له خيار في فسخ عبد الإيجارة إذا لم يقوم المؤجر بشرقه مثال ذلك لو قال له أستأجر منك هذه الدار على أن تؤمن لي أن بالسيحة كذا وكذا أسبوعيا فلم يؤمن لهم ما وتضروا كانوا يحق ذلك لأن هذا مستحق للشر وكذلك أيضا قال له منك عمارة وتم التعاقب عن عمارة وقال له بشر أن تكون هذه العمارة فيها كهرباء وكذلك أنه هناك كهرباء فيها أو يقوم فيها مثلا الماء أنه لا ماء فيها كل هذا خيار شر فإذا الشرط عليه شيئا معلنا في العين المؤجرة وكان الشرط لا يخالح الشرط ولم يجد هذا الشرط من حق أن يستخع عقل الإجارة هذا كله كلها خيارات تكذب في عقل الإجارة ومن حق أن يستأجب منظم لهم أجد الله تعالى